ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا انزالتا ان امسكهما من احد من بعده إ كان حليمًا الغفورَ إ كان حليمًا الغفور